قد سمعنا بجماعة من الصالحين عملوا الله عز وجل على طريق السلامة والمحبة واللطف فعاملهم كذلك لأنهم لا يحتمل طبعهم غير ذلك ففي الأوائل برخ العابد خرج يستسقي فقال مناجيا الله ما هذا الذي لا نعرفه منك أسقن الساعة فسقوا وفي الصحابة انس بن النضر يقول والله لا تكسر سن الربيع فجرى الامر كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو اقسم على الله لا وهؤلاء قوم غلب عليهم ملاحظه اللطف والرفق فلطف بهم واجروا على ما اعتقدوا وهنالك اعلى من هؤلاء يسالون فلا يجابون وهم بالمنع راضون ليس لاحدهم انبساط بل قد قيدهم الخوف ونكس رؤوسهم الحذر ولم يروا ألسنتهم اهلا للانبساط فغاية آمالهم العفو فإن انبسط أحدهم بسؤال فلم يرى الإجابة عاد إلى نفسه بالتوبيخ فقال مثلك لا يجاب وربما قال لعل المصلحة في منعي وهؤلاء الرجال حقا والأبله الذي يرى له من الحق أن يجاب فإن لم يجب تذمر في باطنه كأنه يطلب أجرة عمله وكأنه قد نفع الخالق بعبادته وإنما المتعبد حقا من يرضى ما يفعله الخالق فإن سأل فأجيب رأى ذلك فضلا وإن منع رأى تصرف مالك في مملوك فلم يجل في قلبه اعتراض بحال